بحيث نقول متى نشأ مذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز أبدا أن يوجه هذا السؤال لأهل السنة والجماعة لأن وصف الإسلام لا يتعرض اطلاقا مع الوصف بأن الإنسان من أهل السنة والجماعة أو أنه السلفي أو كذا لأن العلاقة كما تقول العلاقة بين التفاح والفاكهة مثل ألي علاقة تضرع أم علاقة خاصة بعامة كذلك مثلا أنت سكندري ومصري مفيش تعارض أن يكون مصري وأنه بيكون سكندري هذه تخصيص بعد تعميم فكذلك العلاقة بين الإسلام وبين الانتماء الأهل السنة والجماعة لا كما يدندن كثير ممن لا يتحرون صحة كلامهم هذا تفريق للأمة ولماذا لا نتسمى بالمسلمين فهو من عدم إحسان هذه المسألة وهي أنه لا تعارض طلاقا بين كونك مسلما وبين كونك سلفيا أو من أهل السنة والجماعة بل كما ذكرنا من قبل إن السلفية هي منهج ملزم لكل مسلم في الواقع ليس كل الناس لقضايا أخرى للفرق وهذه الأشياء لكن الذي أريد أن أصل إليه هو أن مذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز أن يسأل عن بدايته وهو مذهب غير قابل لأن يوجه لهذه السؤال متى نشأ هذا المذهب؟ لماذا؟ لأنه هو الأصل هو الانتداد الطبيعي لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن الذي يصح أن يوجه له هذا السؤال متى نشأ مذهب كذا هو المذاهب التي تنسب إلى بشر أو إلى أشخاص أو أي مذهب من الفرق الأخرى الضل عن مذهب آل السنه والجماعة هي التي يصح أن يوجه لها السؤال متى نشأت هذا المذهب متى نشأ متى ظهر على يد من فترى بعضهم ينسب أحيانا إلى شخص كالجهمية أو الإسماعيلية أو الجعفرية ينسب إلى فكرة كالخوارج يعني منهج والقدرية والمعتزلة والجهمئ الأخير فماذا بأل السنة والمذهب الوحيد الذي لا يصح أبدا أن يعرض بسؤال أو يوضع على محق متى نشأ هذا المذهب لأنه بمنتهى البساطة هو نشأ يوم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عبارة عن الإسلام في أنقى صوره وأكملها. ولذلك كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة هم نقاوة أهل الإسلام نقاوة للخلاصة نقاوة أهل الإسلام فلا تعرض إطلاقا بين الوصفين ولا جزء إطلاقا أن يوجه السؤال لأهل السنة أو للمنهج السلفي متى نشأ لا يمكن أنه لم ينشأ على ذي شخص غير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهذه دعوة ليست مجردة على الدليل بل عندنا الأدلة وأقوى دليل عندنا على أن أهل السنة والجماعة هم لامتداد طبيعي امتداد طبيعي خلال كل القرون لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنهج أصحابه الإسناد الإسناد الذي عن طريقه حفظ القرآن وعن طريقه حفظة السنة ونحو ذلك فخصية الإسناد التي تضمن لنا أن نتحدى من يدعي أن هذا المنهج محدث ويتخبطون في ذلك تخبطا شديدا فمنا من ينسبنا إلى الإمام أحمد بن حببل إن المذهب السلفي نشأ على مؤسس المذهب هو الإمام أحمد بن حببل أو من يقول إن الذي أسس ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب إلى آخره فهذا كله تخبط وعدم تحر في يعني القول ولا يجوز أن يوجه هذا السؤال كما قلنا للمنهج السلفي لكن إذا وجدته أي فرقة حادث عن منهج أهل السنة والجماعة فسوف تجد الإجابة نشأ في سنة كذا نشأ بسبب حادثة كذا فدايما ده شيء مهم جدا لابد أن الحر